بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن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 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكرهون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا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 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طبيانهم يعمدون أولئك الذين اشتروا الضلالة للهدى فما ربحت تجارته فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، بثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم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 إذا أظلم عليهم قابوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم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 فأخرج به من الثماعات رزق لكم فلا تجعلون الله أنداذه وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وكودوا الناس والحجار أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وإلّا ما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتو به متشابها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 الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثير ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من من بعد ميثاقه ويقطعون فأمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض هؤلاء هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياتم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالَّذِي الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فتواه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 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على البلاء وَقَالَ أَنبَأُونِي بِأَسْمَاءِ آلِهَتِهِمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات قال ألم أقل لكم أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا ثَمَّ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مِنَ فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومساع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فَتَبَعَ عَلَيْهِمْ قُرْبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الْوَالِدِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ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 والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها طالبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي يَبِعْ عَهْدَكُمْ وَإِنَّا يَرْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أُنْزِلَتْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنَّهَا فَسَقٌ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرافعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟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 النعم التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين فاتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم يصرون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 ثم عطونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم, يا قوم إن لكم ظلمت أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم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 من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم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 وقفتائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبقوا مصرا فإن لكم ما سألتم أضربت عليهم الرلة والمستنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 مسلمة اللاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 وإن منها لما يشقق فخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما ضاع بغا فين عم ما تعملون أفتقمون أيؤمن لكم وقد كان فريق من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 ما كتبت أيديهم ووين لهم مما يكسبون؟ وقالوا لن تمسنا قل لا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فلا من كسب سجئته وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها قاندون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة نَتِيمٌ فيها خالد واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل قربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا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 ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يؤتواكم مسار تفادوهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكترون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أَفَكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ أَمْفُزُكُمْ أَسْتَكْبَرْتُ إِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا هُلْفُ بَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ فِي أَسْمَاجْدَ رُبِيِّ أَرْفُسَهُمْ أَيْ أن يَكْفُرُوا أَيْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغِيَمْ أَيْ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 بعده وأنتم ظالمون، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوب، خذوا ما آتينا به واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وَالْبِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الْدَّعْوَ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو نعمر ألف سنة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 ومشرقا للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله ورسله وجبريل وابن كان فان الله عدو للكافر ولقد انزلنا اليك ايات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ فَلْأَكْثَرُ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ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 بضبطين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يظهرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئث ما شروا به أنفهم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 واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء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 قُل لا تُبَرَّأَنَّكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آيا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون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 عَدَّ الَّذِي جَاءَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي وإلى لكم نعمتي التي انعمت عليكم وامن فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعه ولا تنفع شفاعه ولا هم ينصرون. وإذ بَتَلَ إِبراهيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ كَلِمَةً إِمَامًا قَالَ وَمِنْ الدُّرِّيَةِ قَالَ لَا يَنَاوَلُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ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 العاقفين وربك السجود، وإذ قال إبراهيم ربّج عن هذا بلدا آمن ورزق أهله من الثمرات من آمن ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كثروا أمته قليلاً ثم أضروه إلى عذاب النار وبأس المصير، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل مما إنك أن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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون إلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وَقَالُوا كُونُوا هُوْنًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا ذات وماء اتي موسى وعيسى وما اتي موسى وعيسى وما اتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بنفل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي كون الله وهو السميع العليم صبغة الله وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُعَادُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ أَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَكُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْكُوبَ وَالْأَسْبَاقَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ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 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمضرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وعلى وَسَقَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا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 أنكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلول ينك طبلت الدرجات فول وجهك شطر المسجد الحرام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 وَالَّذِينَ مِنَّعُواْ وَقَدَّرُواْ أَنَّ لَن يَصِلُواْ إِلَىْ مَأْوَاهُمْ وَقَالُواْ لَا يَسْمَعُونَ كَذَا وَلَا يَرَوْنَ كَذَا وَعَصَوْاْ رَسُولَ اللَّهِ وَأُنزِلَ إِلَيْهِ الْبَيِّنَاتُ وَالْكِتَابُ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 أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر استابرين الذين إذا أصابتهم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 إن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزل من البيانات والهداة من البيانات والهداة من بعد ما بينّه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم 112. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 113. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله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 واختلاف في الليل والنهار والفلكة التي تجري في البحر بما يعرف الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا فأحيا هذه الأرض بعد موتها وبث فيها من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 إذ تبرؤ الذين تتبعوا من الذين تتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسنان وقال الذين تتبعوا لو أن لنا كرثا فنتبرؤ منهم كما تبرؤ منا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 أُمَمٌ لَّذِينَ كَثُرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُم وَاشْكُرُوا لِلَّهِ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 112. إن الله غفور رحيم 113. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب من الحق وَإِنَّ الَّذِينَ أَخْتَرَهُ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِضْعَاءُ تُوَلُّوْهُ هَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ رَمَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والكتاب والنبيين وأت المال وأت المال على عبده والقرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفر رقاب وأقام الصلاة وأت الزكاة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 ذلك تخفيف من ربك ورحمة ثم نعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا للألباب يا للألباب لعلكم تتقوا وتبع عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما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 يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامَ مَعْدُونَ عَلِيمٌ فَمَنْقَافَ مِنْ مُصِي جَنَّةً أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِن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 فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكللوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا تألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليتجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام وفقد إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أن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 بالباطل وتدل بها إلى الحكام لتأكل فرقة لتأكل فرقة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل واللي هي مواقيت للناس والحج وليس البر البراء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 مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسخ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدي.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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فالكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالم ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيت مناسككم فذكر الله كذكركم آباؤكم فذكر الله كذكركم آباؤكم أو أشد ذكرًا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 وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسك والله لا يحب الفساد وإذا قيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثن فحسبه جهنم ولبئس المهاد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 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيه الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر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 زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسقرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فنقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْبِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا لِمَا اخْتَلَفوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِ مَن يَشَاء إلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ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 يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أما تفعلوا من خير فإن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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا مَإِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْنَاهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفَا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاع لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقربون حتى يطهر فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساء 119. وحرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وأعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين 110. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلعوا بين الناس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 فَإِنْ خِفْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَذِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ ان يكتم ما خلق الله في ارحامهم ولا يحل لهم ان يكتم ما خلق الله في ارحامهم ان كن يؤمنون ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر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 فإمسكوا بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ما شيئا إلا أن يخاف، إلا أن يخاف ألا يُ احدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا دنا علينا فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تحتدوها ومن يتعد حدود الله فانائكهم الظالمون فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَلِنُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا أَنْ يَتَرَاجَعَا أَيُمْنًا أَنْ, أن يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتن النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, فلا تعضلوهن أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم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 حولينك ملين لمن أراد أي يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاع وردة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن سراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 119. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 110. ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء أو أكناقا في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا, إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة من النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن او تفرضوا لهم نفرا ومسعوا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإروطلقتهم من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهم فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون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 وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِم مَتَاعٍ إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجَنَ فَلَا دُنَاءَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَحِ في أَرْفُسِنَ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُتَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ في حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوث حذر الموت حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياؤ إن الله لذ تظلم على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله ثنيع عليم بل الذي قرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لبعض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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ هُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوهُ أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ منه ولم يأتسعَ من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم والله يعطي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آيات ملك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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قائلو بالجنود قال قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمُ فَإِنَّهُ مِنِّي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 ربنا أفرغ علينا صبره وثبت أقدامنا وهو صرنا على القوم الكافرين فدموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وأعطاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البجناة وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قد تتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلافوا فمنهم من آمن ومنهم من كفّر ولو شاء الله مقتتلا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أعفُقُم مما رَزَقْنَاكُم مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّبِيعُهُ فِيهِ وَلَا خُلْدٌ وَلَا شَفَاعَةُ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْمُ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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراف في الدين قد تبين الأشد من الغيب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 الظاود يخرجنهم من النور إلى ظلمات، هؤلاء ك النار هم فيها خالدون. ألم ترى إلى الذي حاجب ريم في ربه أن آتاه الله الملك؟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 وهي خاوية على عرشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فأوَظْرْ إلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَمَّنَّ وَأوَظْرْ إلَى حِمَارِكَ وَلَنْجَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأوَظْرْ إلَى الْعِضَامِ كَيْفَ نُلْشِدُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّهُ الله على كل شيء قدير واذا قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولاك لن يقم ان قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهم اليك ثم اجعل على كل جبل من منهم جزءا ثمَّ دعُهُمْ يَأْتِينَكَ سَعِيَهُ وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبْتٍ أَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كلِّ شُغُلَةٍ مِئَةُ حَبْعَ والله يضاعف لمن يشاء فالله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا ما أنفقوا منا ولا أباء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يعزنون قول معروح ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غلي حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رآاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صطوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدر قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة برضوة كما سل جنة برضوة أصحابها وابل فأتت كلها ضعفين فأتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من خيلاً وأعنباً تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل ثمارات وأصاب الكبر، وله جرية ضعفاء، وله جرية ضعفاء، فأصابها إعصار في نار فاحترقت. 119. يذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 110. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا فالله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألذاب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتكتو الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خفير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُبْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفر تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والماء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 أو لا يستطيع أيٌ من له فلَيُم للوليّه بالعبِّ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَين مِن رِجَالِكُمْ فَإِلَّا مَنْ يَكُونَ رَجُلَين فَرَجُلٌ وَمَرَأَةٌ مِنْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاءِ أَنْ تَظْلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأبش شهاد ذا مادع ولا تسأم أن تكتبه صغيرا أو كبيرا إلى أجهل ذلكم أقصف عند الله وأقوى للشهادة وأقوى للشهادة وأذنها ألا تغتاب إلا أن تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نثينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به طعف عنا لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين